عملت تحليل فيروسي العلاج والتحليل في كل مصر وبلاش ببلاش of fire من مليون صحة من وزارة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروسي والتشفى عن الأمراض غير السارية